بسم الله الحكومة لله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله الحسنون ونستغيه ونستغفره ونعم بالله من شرقنا بسيء الآمال من نهنيه الله وهو من ومن, ومن لا إله الله وحده لا شريك كده واشتغ إنم محمدا عبده ورسوله رسوله مصري بل ونصح الهمة. وكشف الهمة. وتركنا على المحدد في اللي ها كان هذه وليزوا هالك Allah tusslel bihi wa sallim wa bariqa ala Muhammad wa ala ahmi wa sahbihi wa sallim tatsimha kaira Allahum ina nasal والله mwajibat rahmatik wa azaihi wa mwafiratik wa alwanymata mkullib, sanahaa ta mkul ism, alfawz kujjana wa nagaat manna Allahum ina nasal ka mfawz yawma alqadar, wa raijja s'ala, wa manzal shahala, wa nabagata anbiya, wa nasalama sa'ala wa nasal ka raijja tahania, wa اللهم إنا نسألك the most loved and humble, Look, look, the card is appropriate, The pantry is عند And the last of the bread is, So you are burnt and you are forgiven. And you are Voorhees of glasses AND the breast of confuse and Mentoring of size. Allahuis! واجعلنا نسد لسانا ووسع قيمه تصل الينا يا رب العالمين اللهم اتقنا في من هذا دنيا الى فتره ولا امن الا فتره ولا ننت الا شفيت ولا امتنا الا عافيت ولا ظالما لا عديدا ولا ظالما اقسمت ولا ولا مسكن الى عدتك ولا مدينه الا قضيت ليلا ولا حاجه من حوالي الدنيا والاخره لك اذا كنا خليل اذا قيت هنا رحمك رب علي ورب جبنا ولا انصنا اكلنا ونويلنا ساءتنا وقيتنا علينا يا مولانا ان اللهم تقبل دعانا واغفر لنا واسترنا واشملنا وحان موتانا كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا انا اسالكم طالبي الدعوه الكريمه من عندنا الله انصره ويسلم بالك محمد بن اهلي فرحه لسنه كثيره السلام عليكم احبابي الاخوه الكرام كنا نتكلم في الاسبوع الماضي عن الصدق هذا القول الجميل اصبر بان دعوه الى اننا سنكين ولو امر من الله عز وجل بعبائي ان يتقوا الله يكون مع في صدق المسكين، أمر من الله سبحانه وتعالى العبادي أن يصدق الله وأن يكون مع الصادقين كما قال ربنا أي الذين أمدّق الله وكونوا مع الصادقين. فاذا يعني في الأسبوع الماضي تحدثنا وصلنا إلى مجالات الصدق وأنواع المجالات، وأقول لكم أن الصدق لابد بد أن يكون في كل المجالات، كما ذكرنا من ركائز شخصية المسكين أن يكون صادقاً. الركائز شخصيه المسلم ان يكون صادقا يعرف عنه الصدق وعندما نتكلم عن صدق المسلم لا يتناول هذا الصدق جانبا واحدا دائما الناس تربط بالصدق بصدق القول دائما لما نتكلم على الصدق الناس دائما من الصدق يعني تضرب الصدق بصدق القول هذا لانه مهم جدا الصدق في القول لكن الصدق لا يكون في القول فقط الصدق في القول الصدق في الفعل الصدق في التصرفات الصدق في كل شيء يعني مجالات الصدق زي ما ذكرناه في الاسبوع الماضي وذكرنا صدق اللسان ان الانسان لا يجب يكون صادقا في قوله ودائما لما يجب يتكلم كلمه يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قول النبي ما, ما بين الأحياء وما بين الله أضمن له الجنة ضمانا بالنمان الضمان في إيه؟ ضمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك الجنة لكنت صادقة لأن المؤمن يقع في أي معصية طبعا من الشرك الأمر مدهي منك لكن أن يكون كاذبا لا يكون كاذبة من مقومات المسلم ان يكون صادقا ولذلك صدق لسان يعني من اعظم البلاء دلوقتي في الدنيا ان الناس اصبحت غير صادقه اذا تكلمت بلسانها ربما يكون الكلام اللي بتقوله بلسانها كثيرا ما يكون غير صادق ولذلك من كبائر الذنوب ان كل الانسان يتحدث بلسانه عن امر وهو الذي في ذلك كذب من كبائل الزمن الكذب عند الله يكتب كذابا شوف كلمة كذابا دي فيها شدة ليه شدة عشان يكون الأمر مبالغ فيه يكتب عند الله كذاب ويهديه كذب إلى الفجور لأن الكذب يخلي الانسان يفعل كل شيء قبيح يكذب ويسرق يكذب ويحفحشا يكذب كل المنجرات الكلام يفعلها كل المنكرات الكامله يفعلها اذن اول حاجه كما ذكرنا فيه اللي هي مجالات الصدق كثيره جدا انه صدق اللسان وذكرنا ان في الصدق من, هي من مجالات الصدق صدق النيه نيتك مثلا انت كنت تعمل الشيء ده وكنتي صادقه في النيه ودعت وجلت على نيتك الصادقه يبلغ المرء بالنية، من يبلغ بالعمل؟ ازاي؟ ممكن تكوني هتعميلي عمل ممكن تكوني هتعميلي عمل لكن يكون مصادقة على سبيل المثال. واحد عايز يتصدق لكن بيتصدق وصف عنه، والله مضطر واحد نفس يتصدق لكن ما عندوش إمكانيات اللي ما عندوش إمكانيات ده لكن نفس يتصدق زي ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا الاربع نفر واحد عنده مال ينفق في ماله الليل والنهار وفي طاعة ربي واحد عنده طاعة عنده ليس عنده مال لكن يتمنى ان يبقى عنده مال زي هذا الرجل عشان ينفق في مجالات الخير اللي ينفق في هذا الشخص يبلغ بالنية لا يبلغ بالعمل اذا النية ابلغ يتخالي مثلا سليم مثال واحد كان سبحان الله من خارج من بيته وقدر الله سبحانه وتعالى انه هو خارج من بيته خارج في عمل صالح ما وصلش للعبد الصالح لكن زي واحد يهاجر في سبيل الله ييته في الارض ايه مراقبه كثيره وسع وما يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله فقد ايه الله اطفى دمه في الطريق دمه في الطريق يا بناتي وما وصلش الهجره ما وصلش للمكان ما عايز يهاجر فيه لكن وقع ادري على الله بلغ بنيته اذن احسن النيه صدق النيه من حياتنا لذلك هذا الامر يعلمنا دائما ان كل عمل من اعمال حياتنا لابد ان يكون مسبقا بنيه صادقه نيه صادقه في كل شيء في حياتك في كل امر من امور حياتك انا أعمل هذا الأمر أنا دلوقتي اعين ولادي على التعالى انهم ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم في القران نيه صادقه وانتي حتى البنات الصغيرين دول، you are not لماذا Why are you يحب الصادقين، Lord loves the مع المتقين. Because I love the في people. Because there is nothing in the world that you can never give up. Because the truth is not enough. Because if the man is ashamed in the world, God Almighty, will be able to share with the right people. Because if لما كل انسان يهدم يبقى عليه امارات بعد كده ربنا بيطرح عليه امارات قبيحه من كذبه ولذلك صدق نقول وفيها ايضا صدق العزم صدق العزم يعني الصادق ذو هم عاليه دائما الانسان يكون عنده صدق بيبقى عنده هم عاليه ازاي عايز دائما في الطريق يعمل كل القربات معندوش ضعف عنده, عنده دائما ميل إلى زياده لذلك يعني لما تنظري الى هذا الامر اللي هو صدق العزم صدق العزم انا هعزم على شيء لكن باذن الله ربنا سبحانه وتعالى هيعين انا هعزم على حفظ على حفظ القران مثلا هتجتهدي وهجتهدي والذين جهادوا فيها لا هي انه صدق العزم لكن انا هعزم على حفظ القران وأين الجهاد اين صدق عزمك في في صدق العزم اللي انت فيه والصدق في الوفاء بالعزم الوفاء. هو الأمر التعليم. الأمر الوفاء ذو الأمر شبيل. زي ما صبت واحدة قلت إيه؟ يا ربي أنا لو فضلت لبكرة إن شاء الله لو يأتوا وعمل كذا وعمل كذا وارجع إذن الله وابتلي أتعلم وابتلي أحضر درس عين. وابتلي أواضب على درس عين. وابتلي أستقر الدرس بعين. أنت عزمتي. لكن ليس عندك وفاء بالعزم. لأنك ما أسفيش بالعزم. يبقى أمر ده مش موجود عندك. لأن ربي يقول من المؤمنين إيه؟ رجال صدقوا مع عرض الله عليهم. فمنهم من قضى يعني شوفي لما تيجوا اندوري هؤلاء اللي وصف فيهم وصف انس بن مالك وصف انس بن مالك مين؟ لما قال ايه غاب عني أنس غاب عني أنس بن فتال بدر يعني الحضارش مع النبي صلى الله عليه وسلم بدر ولكن لكن كان عنده صدق حزم وفاء عزم فقال بقى ايه قال أنس يعني لما عم أنس ده عم أنس قال فغاب عني أنس بن النظر عن قتال بلد فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال معك أنا غبت عن بلد قتال الثاني بقى إيه؟ أحد والله إذا أشهدني ربي مع النبي أحد سيرى المشركين ما أفعلوا به فلما جاء أحد خرج مع المسلمين ابتدى يشوف أحوال, أحوال القتال في أحد وانتعرفين أحد وما حلز بيها ثم يقول لربي سبحانه وتعالى يعتذر لربي من هؤلاء يتبرأ لربي من هؤلاء المشركين في انتعافين في أحدهم ما إلا حصل لما ابتدوا يبعى الغنائم وانشغلوا بالغنائم وكذا فابتدوا يقول, يقول لربي سبحانه وتعالى خرج معهم في أحد فعلا فلما خرج معهم احد قال لي سعد إيه قال لي سعد ابن معاذ والله يا سعد اني اشم مراحة الجنة والله أنا جنة ما يفعل أي شيء يا سعد ابن معاذ الجنة ورب النظر الجنة وربي والله إني لأجد ريح الجنة من دون الحد أجد الجنة من هذه الغزوة اللي هو أحد قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما, يعني ما تصور ما صنع بهذا الرجل ثم تقدم قال أناس فوجدنا بعمي بضعة وستين وثمانين بين ضربة بالسيف وطعنا بالرمح ورمي بالسهم ووجدناه وقد مثل به المشركون فما عرفه إلا أهده لما دخل في هذه المعركة قال يا رب دخل بقوة عزم وفاء لعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رب إني أتبر إليك من المشركين واعتزل إليك من هؤلاء الذين أيه انكبوا على الدنيا أو غريتهم الغنائم يعني ودخل فقاتل حتى رؤية من النحو لم تعرف فنزل فانذر ربي سبحانه وتعالى في وفي اشباهي قال ربي سبحانه وتعالى من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وانا بدلهم تبديله ولذل يقابل هؤلاء الصادقين ذكر ربي في من قول ربي سبحانه وتعالى ومنهم من عهد بالين اتاني من فضلي لا نصدقنا ولا من ايه فلما اتهم من فضلي دخلوا مني وتولوا فأعقضهم من الفرق يعني أنا على سبيل المثال أنا والله لو ربنا من علي بكذا دانا إن شاء الله بإذننا هبتلي ألتزم بكذا وعمل كذا زي الزبط مرولة جهدي والله أنا لو نجحت السنادي هبتلي بقى يا ربي عهدك يا ربي على الإجزام في الصلاة والإجزام في وكذا وكذا وكذا اما أن تأتي لهم فرصة الخير أي كان كبير ولا صغير يعمل إيه ينسى العهد مع الله عز وجل فهذا الرجل أو هذا الذي عاهد عهد ربي سبحانه وتعالى لين أتانا من المال دنا انا هعمل بالمال كذا واتصدق زي واحد بيقول ايه والله يا ربي لا اغنيهني دنا انا لو ربنا من علي بفلوس انا هفعل كذا وعمل كذا وابني كذا وابني كذا وعمل كذا وعمل وأعمل الفقراء كذا وتحول حوالي الأيتام اول ما يجيلوا المال ينسى يبخل ما بالضبط كذا زي اللي بيدر نذر ناس كتير جدا بتدر لله عز وجل نذر عليه يا ربي لو حصل كذا هعمل كذا وتيجي بعد الندر تعمل إيه أول ما يجل هالشيء لربنا سبحانه وتعالى وفع يعني ومن أصدق من الله قيل لا أحد وربي سبحانه وتعالى يعطيله ما كتبه له من فضل ربي عليه لما أن يأتيه من فضل ربي وينسى تماما عهده مع الله عز وجل هذا حال المنفقين هذا ينقض عهده مع الله عز وجل حال المنفقين هذا يطيب ربي سبحانه وتعالى وبعد ما يعطيه ربي سبحانه وتعالى المال يكون ندر لله انه هايتصدق بكذا من المال ده اول ما يلاقي المال بين يديه كثير يقول ايه يبخل والصدق في الاعمال ماذا يعني الصدق في الاعمال الصدق في العمل يعني يستوي السريره والعلانيه الصدق في العمل يعني تستوي سريرتك وعلانيتك لما تيجي مثلا تعمل ايه اي عمل اي عمل بتفعله الانسان قال عبد الواحد بن زايد كان الحسن إذا أمر بشيء كان من أعمل الناس به الحسن وإذا نهى عن شيء كان من أفرق الناس يعني ايه بيؤمروا بالمعروف وينهى عن المنكر وكان أول الناس من يأتي على نفسه بهذا يؤمر بالمعروف ويفعل ذلك ينهى عن المنكر وينتهي عن ذلك فيستبي سره معالنيته مش يؤمر بالمعروف ويفعل في الخلاء العكس ولذلك هذا اسمه الكذب في الأعمال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلوا كبر ما قتل عمد الله أن تقولوا إذا لابد لما تكوني بتقولي شيء تفعل الشيء ده علشان يبقى فيه صدق في العمل يعني أنت وانت سبحان الله أرد كل ابنك مثلاً أو لبنتك يبني ما تجديش يبني أكبر والكذب وانت تجديه قدام الولد أو قدام البنت يبقى أنت كده صدق في الأعمال لا ولا تكون قدوة كذلك يعني وقيل من الكذب أيضا أن يعامل الناس معاملة حسنة ليظهر بمظهر أو يظهر الصالحين وأما إذا أغلق عليه بابه مع أهل بيته كان سيئا ده اسمه الكذب في الأعمال بمعنى إنه الكذب في الأعمال إنه يبقى قدام الناس ما شاء الله قواته إلا علي أبناء عليه يقولوا عليه إيه جميل ملاهج في معاملته أو المرأة يعني أنا بتكلم على الطرفين يعني وأما أن يغلق عليه حتى تكون صوره أخرى يبقى مع الناس كريم ولطيف وكرمه جميل وادي و... و... وأول ما يجي على مع مراته يكشر و... ويظهر انيابه الايه وهي كذلك تبقى مع الشغل في الشغل ما شاء الله لا وجميلة لطيفه وجميله و... واول ما يجي مع جوزها هتفترسه فالمساله فيها كذب كذب في ايه ما فيش صدق في الاعمال الكذب ان عمل الناس معامله حسنه يظهر بنظر المطاف والصالحين الاخيار فإذا اغلق عليه باب بيتي عامل اهل بيته معامله الفجار ده اسم كذب ده للصدق لو صادق يستوي اثنين مع بعض زي ما يعني زي ما هو لطيف بره مع الناس أو لسانه جميل مع الناس يكون مع اهل بيته بره لسانه ايه جميل وقيل والصدق في مقامات الدين لكم دي مجالات اننا نصدق في ايه والصدق في مقامات الدين الصدق في الخوف لما تيجي تسالي اي واحده تقولي هتخافي من ربنا تقولي لك طبعا طب انظري الى احوالها وانظري في احوالها مع الله عز وجل وانظري الى خوفها من الرب سبحانه وتعالى هل بتتجرأ على المعصيه يعني البعض سبحان الله لما تيجي تسالي هذا السؤال لأه. هل انت من الله عز وجل ير طبعا ابصر كلمه طبعا طيب الخوف من الله عامل الخوف من الله اقبال على الله عز وجل الخوف من الله ما تعملي كل اللي تحب بتعملي ما احبه رب سبحانه وتعالى الخوف من الله انك تخاف من يوم قريب نظن انه انه قريب الخوف من الله ان الانسان يبقى فيه اي وقت في النهار يشهد ان ممكن في اي يوم يخرج من هذه الدار الدنيا من الله ان يكون الانسان مستعد دايما يكون دائما اذا كان الانسان مستعد لو وقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى يعد للسؤال جوابا الخوف من الله كان سبحانه خوف النبي صلى الله عليه وسلم الذي بشر أو الذي غفر ربي لهما أتقن من ذي يوم كان إذا وقف للصلاة كان يسمع لصدره إيه أزيد من خشيتهم ربي سبحانه وتعالى. الخوف من الله كما كان عمر الحق القوي صدق صادق كان له خطيئة من كفرت إيه وكأن خشيت ربي عز وجل الخوف من الله كما كان عثمان بن عفان إذا وقف على, ش... على حافه قبر كان بكى بكاء شديد يبكي بكاء شديد ويقول ما مر بهذا فما بعده اهول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عثمان اللي جهز ليش اسرع عثمان اللي اشترى بيت النبي صلى الله عليه مهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان يعني لما تشوفي هؤلاء خوف هؤلاء هؤلاء الذين السابقين خافوا جدا من الله فعمل الخوف هو خوف عائشة رضي الله عنها حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن عباس ويبشرها في, في ويسال ويسأل عائشه عائشة ندخل ابن عباس عشان يبشرها إن شاء الله بأنها كانت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وروت عن النبي كذا وكانت ابن الصديق وكانت صديقة وكانت عابدة وكانت صوامة وكانت قوامة وكانت وكانت رضي اليك عني يا ابن عباس ابعد في فاللحظة دي مش عايزة حد، أنا خايفة، هي خايفة خايفة من الله عز وجل وكانت تقول يا بيتاني كنت إيه؟ منس نسية منسية، لأن كنت أتمنى أن أكون نسية كنت أتمنى أن أكون نسية، كنت أتمنى أن أكون في الدنيا عشان ما أقول شي بينا، هذا الخوف لبناتي الخوف من الله عز وجل إبنتي تكوني سبحان الله زي سبحان الله يعني لما تنظري كده سبحان الله إلى ونتي بتقرأ القرآن تكوني متذكره لايات ربي سبحانه وتعالى وكوني حاسه لايات ربي سبحانه وتعالى تقفي الله حطه خشي لي ربي سبحانه فاسال ربي ان يملا قلوبنا من خشيه الله إذا ما قلوبنا من خشية الله لن تهلي نفسك ابدا ابدا من على المعصيه حتى ايه المؤمن ممكن ياتي المعصيه لكن ياتي المصير ازاي ياتيها وسرعان ما يبدا عنها. لأن الذين اتقوا إذا ما سموا طائفون من الشيطان على يتذكروا, يتذكروا ربي سبحان الله ألي خاف من الله عز وجل ولذلك سور الخائفين الله كلهم من السابقين ألي خافوا ربي إِنَّ كُنَّا مِنْ قَوْلَ إِيهِ نَدْعُونَ آه لما أعدوا كنما يعودوا كده على مرائكم تكينوا في الجنة يقولوا إيه إِنَّ آلوها قالوا إيه لما في البداية إن كنا قابل في أهلنا مشرقين يعني خايفين خايفين من عذاب ربي فمن الله علينا بي حد الله لأن من خوف في الدنيا أمنه ربي في الآخرة والخوف في الدنيا بتخافي؟ اسالي نفسك بتصلي صلاتك صحيحة؟ بتخافي هل أنت صادقة؟ بتخافي هل انت طائعه لله عز وجل بتخافي هل انت تحب الله عز وجل حبا صادقا حب الله عز وجل يتقرب اليه العبد بكل ما ما ما ربي منه ويرجو مني ربي سبحانه وتعالى هل انت بتخافي بتتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالطاعات هل انت بتخافي بتتركي كل معصية يعني ربي عنها الصدق في مقامات الدين في الخوف والصدق في مقامات الدين في الرجاء في الرجاء في في انك عندك حسن ظن في الله أنت تتقى الله وهي يتقى الله يجعلهم مخرجانه تتقى وعندك ثقة شديدة أنه مهما عليك الدنيا يجعلك مخرج بإذن ربي لأنك عندك ثقة عندك حسن ظن في الله عندك صدق في, في الرجاء لكن تخياني بقى لما تيجي واحده مثلا يحصل حصل لحد تقول طب ليه أنا مش مصدق أنها يحصل لي كذا أو كذا يعني صدق في الله عزي. صدق رجاء صدق الرجاء أنت تطمعي في ما عند ربي بس تعملي بالعمل تطمعي في منفّرة، لكن يكون عندك إيه عمل. لكن تطمعي في ماذا؟ في ربي سبحانه وتعالى بدون عمل؟ لا هذا ليس رجاء. الرجاء لابد أن تأخذه بايه بالأسباب. إذا الصدق في الخاص الصدق في الرجاء، الصدق في التوكل يعني انت تتوكل على الله بتعملي إلا عليك، بتكتهدي في عمل اللي عليك بتكتهدي في طاع ربي سبحانه وتعالى. إنتكتني وإنت رايحة مشوار مثلا استخرت ربي فيه وخرجت لي وبعدين بعد كده قلتني قلت يا ربي توكلت عليك يا ربي في هذه المسألة وحدث عكسه حدث عكس ما تتمنيه ما بقى بأقصيء الظن في الله ما تعليش بقى أنت توكلت على الله طب ما أنا قلت في الأمضة ده أنا فوضت أمر لله خلاص أنت توكلت على كوني على ثقة إن ما حدث لك ولو كان ذلك ينافي ما, ما أنهي أعلمي أن في ذلك أمر حكمة يعلمها ربي توكيل عوال يعني إيه توكل؟ حق التوكل حق التوكل يعني تفويض الأمر لمن مقصيتك بيده يعني بالضبط كده أنت فقيرة هو الغلي يعني أنت لما تركينه تركينه على ركن شديد يعني أنت لما تقولي من ربي سبحانه وتعالى ربي يا ربي أنا ليس لي في هذا التوم إلا أنت يا ربي إذاني أنك أنت وكيلي لما تيجي في مسألة تقولي حسبي الله ونعم الوكيل بتقولها قوة بتقولها من قلبك وتعلمي إن ربي هو حسبك حسبك يعني إيه يعني كافيك إذا صدق التوكل صدق المحبة صدق المحبة يعني أنت صدق في حبك لله يعني إيه صدق في حبك لله يعني عن البرهان إن أنت محب محب لله فعلا. طيب يعني في برهين على محبة العبد الله هل هناك براهين على محبه عبد الله وصدق طبعا في براهين أول حاجة اول برهان ولا يتقرر إلي عبدي بشيء عشان دلائي على دلائر المحبة ولا يتقرر إلي عبدي بشيء حب مما ما افترنته عليه يعني بمعنى إيه صلاتك صحيحة أركان إسلامك صحيحة توحيدك عقدتك صحيحة ثم بعد ذلك بردك لوالديك ابن مارة ثم لو كنت زوجة يبقى زوجة صالحة لو كنت زوج يبقى مربي فاضل او معين اهل بيتك على طاعه ربي سبحانه وتعالى كل ذلك الصدق ده اللي هو الفروض اللي احنا اولي ايه وبعد كده دليل المحبه ايضا دليل انت بتحب ربي عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب اليه النوافل حتى احبه فان احببتكم السمع الذي يسمع به البصر الذي ينصر به الى دقيق الحديث دي من ضمن اللي هي النوافل التي تقربها الى الله عز وجل نعم ومن دلائل محبتي لله عز وجل التفكر في ملكوت ربي تقول سبحان الله يا ربي سبحانك ما خلقت هذا بطل سبحانك خطينا هذا النار من دلالة التي تحب ربي سبحانه وتعالى حب جلوس مجالس العلم لأن مجالس العلم هي حديث عن ربك الانتقاط أطايب القول عما يقال فيما أنزله ربي في كتابه الكريم إذا من أحب مجالس العلم فقد أحب ربي لأنه هو الحديث عن من وأنت حديثي بين خلاني يعني أحب حديث يا ربي أحب أتكلم فيه أو أسمعه هو الحديث الذي هو الكلام الذي يكون عنك يا ربي من دلائل محبة العبد لله سبحانه وتعالى إنه يتفكر في أسمائه وصفاته دائما لما يقول قل ربي سميع يبقى لما يقول ربي سبحانه وتعالى سميع يتفكر إنه أو يتذكر إلا كل كلمة هيسمعها السميع البصير لو تصرف التصرف، هيرى ربي السميع البصير. إذا دايمًا أحوال كله على يع يقزم، يعب أصح مرقبا، محب لله يبقى مراقب، يبقى يستحضر أسماء ربي وصفات ربي، يبقى مرقبا لله سبحانه وتعالى في كل وقت. لا يريب معنا أصح يعبد الله كأنه يرى. فلا يريب عن ربي هذا صدق المحبة وصدق وصدق الزهد. ماذا يعني صدق الزهد؟ صدق الزهد يا بناتي ان مش معنى صدق الزهد انك تمشي سيبك انك تقطعي في الشارع لا ولا انك تمشي شعرك مش عارفه لا ابدا ابدا صدق الزهد ايه انك يا فقد الدنيا وإنها مهما اديتك هي الى زواج وان ما تحسبيش عليه وان الدنيا دي ليست باقيه لاحد وان احنا احبائنا فرقونا قبلنا وكانوا فصل يعني هي دي الدنيا اذا المغرور بالدنيا مغرور ب بسراب وإن الدنيا يكون لها لمعان الدنيا لا لمعان لمعان بهيك يعني آه بريق الدنيا لها لمعان لكن تكوني وأنتي سبحان الله عندك زهد وفهم ليها إن لمعانها ذا كلمعان الثلج في في الشمس في ضوء الشمس سرعان ما يذهب سرعان ما يذهب أما بالنسبة للباقية للآخرة فسنفل معادها الباقي والآخرة تخيله وآخرة كلام عن الذهب ولذلك نقول وال والصدق في الرضا يعني ما الصدق في الرضا يعني شوية كل المجالات كل المجالات فيها صدق الصدق في الرضا ايه تقولي مثلا لو حد سالك زي حالك تقولي الحمد لله اللهم لك الحمد الكلمة نفسها تشعيرك ان انت راضية واحدة تنهي تقول لا الحمد لله كيف حالك تقول اهو ماشية ماشين عايشين الكلمه دي مش رضا الكلمه دي عكس الرضا لأن الحمد لله الذي أتبه ذلك الياس لا الحمد لله على كل حي الحمد لله على كل شيء الحمد لله اللي اصبح لك بهذه النعم الحمد لله الذي أصبحت بنعمي الحمد لله الذي اتمنى عليك النعم الحمد لله الا في هذه الدار الدنيا يوم خيركم من طال عمله ومن طال وحسن عمله كل ما يمر عليك يوم في الدنيا وليت التعملي الصالح احمد ربنا سبحانه وتعالى الا من عليك بيوم زياده يعني تصطل في موازينك يوم زياده للعمل الصالح اللهم لك الحمد الحمد لله ما استيقظت من نومك وجدت جوارحك اللهم لك الحمد على العافيه الحمد لله الحمد لله على ايه الرضا على كل شيء ولذلك فالصدق في الصدق أمر الصدق لما ذكر ربي سبحانه وتعالى الصدق في كل مجالات كل مجال من مجالات حياتك حتى الصدق في تربيه اولادك حتى انت بتربي ولادك انت صادقه في تربيتهم انهم إن نعمه من نعم ربي عليك لكن هل الزم فيهم بالطريق المستقيم هل بقيت لهم الحق والباطل هل بينت لهم إيه الغلط وإيه الخطأ وإيه الصح؟ هل بيلت وضح لهم إيه اللي يحب ربي وإيه اللي يبغض ربي؟ ولا تركتهم يسيروا كدا كما الناس تسير؟ لا، يبقى أنت لست صادقة في تربية الأبناء تربية الأبناء وما تقوليش إن هذا مستحيل في زمن كسرت فيه الفتن أبداً لو الابن او البنت تدرجت على فهم ومفهوم حب الله عز وجل وحب طاعة ربي سبحانه وتعالى كوني على ثقة من زنعومت أضافها والله ستجد لزة في القرب من الله عز وجل والله لا يجر ربي سبحانه وتعالى في قلبها طاء في, في قلبها لزة الطعم ولذلك بس كوني على صدق في تربيت كوني على صدق الدعاء لله عزوجل اللهم ربهم لي اللهم ربنا أبوي أولاد المسلمين يا رب العالمين ولذلك الصدق يقول رب إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله وإي ورسوله ثم لم يرقوا واجهالوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل أولئك الصارقون يا عنيت واصم وصلوا كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له يعني كل حياتك لربي سبحانه وتعالى طيب إحنا دلوقتي هنوصل إلى مسألة مما يعين ما هي الأشياء التي تعيني على أمك أكوني سأكون صادقة. صادقة لأن أصبح الكذب دلوقتي بيجري في عروق الناس للأسف كثير جدا من الناس كبار وصغير لما يتكلم او تتكلم انت عارفه انها بتتكلم كذب انت عارفه انها بتكذب انت عارفه انه بيكذب فاحنا بنقول طيب ايه اللي يخلي الانسان يعان على انه يبقى صادق اول نقطه المراقبه المراقبه وانت بتتكلمي هنا ايمان المرء بان ربي سبحانه وتعالى يبقى صدق يسمع يراه يسمعه يدفعوا بالخشية من الله والتحفظ عند قول أي شيء. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاث إلا طرب ولا خمس هو سر ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو إيه؟ عم. ثم أي نبيؤهم؟ يعني أنت كنت ترتين بتتكلموا مع بعض. وانت بتقولي كده يعني نجوى انت عارفه نجوى يعني انت تعمل نجوى <تصفيق> يعني عادين في ماسكه ونا صاحبتك واحدة وشك علشان الناس ما تسمعش انت يعني فعلا الناس ما سمعتش لكن في امر هام من سوره ان ربي يقول لك الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى اي اثنين ثلاثه لان ربي سبحانه وتعالى سميع نسمع عندما يستحضر أن كلماته وخطراته وبواطن وباطنه وظاهره يطل عليه ربي سبحانه وتعالى كلها مكتوبة كلها عند ربي يعني وإحنا عادين الأعداد دي تصرفتنا سلوكنا كلامنا اجتماعنا في جدار ما ينفي من قول إيه. إلا إيه علي رقيب معتيه يعني أي كلمة بتتكلميها إياك تظن إنها مش مكتوبة عن ربي سبحانه وتعالى مكتوبة عن اليمين وعن الشرمال قعيد ما ينفذ من قول إلا لديه وبعد كده وجاءت سفرة الموت من ذلك إيه؟ أنه قمت أين؟ ونفخ بسطور ذلك أونه وجاءت كل نفس معها زيكو. كل واحد جاي مع كتابه يقرأ كتابك كيف يا بنفسك؟ أنت دلوقتي استخبيت وعملت المعصية الفلانية دي بر ميتك أو انت عملتي بره أو أنت مع صحبتك أو أنت في النادي أو ومش وقت ذلك خالص ان لا بابا شايف ولا ماما شايفة ولا صحبتك شايفة ولا أنت زوجك شايف ولا زوجتك شايفة أنت نسيت أنت نسيت خالص في حد لأنه واحد ليس له مثل ربي سمعك وشافك أين المراقبه في مراقبه ربي؟ لما سبحان الله واحدة كده هتعمل حاجة غلط خطأ لها راجل سبحان الله يعني بيكلمها وبيهزر معاها وبيشتظرف معاها وبتاع وقاعد بقى يعني ناجيها في الحديث وبيقول لها إيه ما حدش شايفنا يعني إلا النجوم فهزر ما فيش الدنيا بقى كانت ليه كده شوية وكان في السماء نجوم يعني فقال لا يرانا أحد يعني كلمي معايا وهاتي وخلي ودي مش حد يرانا ده النجوم بس اللي شايفانا فقال له هو من كوكبها انت بتتكلم معايا إيه انت نسيت إن الكواكب لكوكبها من؟ بتراقب يا بناتي ولذلك اكثر شيء يخلي الانسان ما يغضبش ما يعملش المعصيه ان يراقب الله الاهي معه لحظه لا يغيب عنك ربي لحظه هذا يا الصوفي الانسان ان يفعل ذلك ان لا يعبد الله كانه ايه فان لم يكن يراه فانه وذلك هو عباده ربي بالاحسان أن يكون الأحسان محسنا في عبارة لله الواحد الأحد ولذلك يتذكر في قولي ويتذكر ان عليكم لحافظين كرماً كذب يقود ذلك يجعل ذلك إنسانين يصدق في أقوالي وفي أفعالي وفي تصرفاتي هذه النقطة الأولى اللي بتخليك تصادق أو حتى بتتقرن بأي طاع ل الله عز وجل النقطة الثانية التي تعينك على الصدق ميجي بعض الناس بس سهل بالنسبة لهم الكذب بيدظنوا إن الكذب تجمد مع إن الإنسان لما يكذب يكتب, يكتب عند الله كذابا ومع إن الإنسان الذي يكذب يبقى من مع الفجر مع الفجور لأن الكلب يقود إلى إيه والفجور يقود إلى إيه النار إلى النار وأما الإنسان إذا كان صادقا يهدي ذلك للبر والبر يهدي ذلك إلى الجنة النقطة الثانية التي تعين من الإنسان أن يكون صادقا يكون صادق الحياة الحياة الكذب يستحب ما كل الإنسان عنده يعني خلق الحياء يحضب صاحبه عن كل مستقبح عرفا شرعا ذوقا شوفي لما أبو سفيان يقول أبو سفيان فوالله لولا الحياء أن يأثروا عني أو يعرفوا عني إن كذاب لكذاب تعلم لما سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له نبي ده كان إيه أو محمد ده كان إيه قال بيهدي للصدق الدر للذر بهي لكذا بيطلب كذا وبيطلب كذا فبيقول والله ما تكذب عشان بعيد يكتب عني ان أنا كذاب هو كالمشرك لانه هناك استحياء المؤلفة أن يتحدثوا أنه كاذبا ولذلك قل ما قلت في الصدق في محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك مشرك يستحي أن يكذب عشان ما يتقلش عليه كاذب فالمسلم أولى أن يستحي من الله ان يكذب فإكتب عنه الله كاذبا النقطة الاخرى التي تعينك على انك إن شاء الله تبي صادقة في كل قول أو كل فعلة بتيك كده واحدة تسألك في مسألة وانت فعلا إلا في أشياء نقولها أقولها برضو قولي الصدق وما تخفيش أن ربنا سبحانه وتعالى لابد أن لهذا الصدق النقطة التي تري ذلك التي تعيني الإنسان على الصدق صحبة الصادقين إن صحابك يكون صادقين صحبة الصادقين لما ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين المؤمن يكون مع أهل الصدق نس الله العفو المنافق يكون مع المنافق سبحان الله ولذلك قيل كوني مع الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم ووفوا بالوعود ووفوا بالايه بالعهود لان الانسان لما لا يفي بالوعد ولا يفي بالعهد اعرفي ان باطله غير جيد دائما الانسان لم يقع فيه او ينكث دائما العهد او الوعد دائما دائما دائما اعرفي ان باطله سيء لكن دايما الإنسان الحريص على الوفاء بالعهود والوفاء بالعهود تعرف أنه باطنه إيه؟ طيب. نعم أنه طيب وأنه صادق النقطة التي تلي ذلك في عامة الإنسان على الصدق إشاعة الصدق في الأسرة ان لازم تتعامل, تتعامل بالصدق في أسرتك ان لازم أسرتك تكوني تتعامل معاك خاصة أن تغرسي فضيلة الصدق في نفوس الأطفال انك تعرف تعرفي سبحان الله الطفل يعني إزاي الصدق دايماً جاء حتى يشبه على.. يألفوا الصدق يألفوا الصدق ما كميش ما يخربوش الولد مع بعضهم مثلا مع بعضهم مثلاً في المكان ويعصوا مثلا أو يعملوا معصية أو عايزين يخبوا على أمهم يوم يقولوا البعض إيه؟ إحنا مش هنقوله لو سألتنا مش هنقول لها الصدق لا تقولوني يقول لها الصدق وتعرف الأم إن هي إزاي إزاي إنها يعني تتعامل معهم بهذا الامر لحال الأمر. الامر ده حتى تعودهم على الصدق وإن كان الصدق زايد عليهم شيئا لكن الصدق ايه معروف والصدق الصدق من جاء. لما تنظري النبي صلى الله عليه وسلم في يوم تقول عبد الله يقول عبد الله بن عامر قال دعتني امي يوما شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقال دع عبد الله بن عامر دعتني امي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيتنا فقال تعال اعطك فقال لها ما اردت أن اعطيه النبي صلى الله عليه وسلم قالت اردت ان اعطيه طمرا فقال لها اما انك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كلمه الامال بتعمل مع إيه ايه بيعملوا حاجات من دي يا بنات تعال هديك حاجه حلوه او ايه ابسط حاجه ابسط شيء آه. فانت بتعلميه مثلا في, ال... في... يعني بتعلميها مثلا لو ك... لو حد كذا, أو كذا كذا كذا, كذا كذا البنت بتبقى ان انت كدابة. بس نقول كذا يبقى انت البنت عن عارف عارفه ان انت ايه كذبة. عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال, قال لصبي قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لصبي تعالى هاك ثم لم يعطيه كتبت عليه كذابه من قال لصبي تعالى هديك حاجه ولم يعطيه ذلك الشيء تعال هديك حاجة حلو تعال هديك حاجة حلو بس قاعل عندي وبعدي قاعد بقى يدي بقى الباقين حاجة حلوة يعني أنت كذا اتباع بالشكل ده خلي بالك يا بنات الأمهات الماما هذا هنا دلوقتي المسألة جديدة لازم تكوني صادقة لازم يكون معاك حاجة حلوة فعلا وتديها الحاجة الحلوة حتى لو هتعملي بعد كده انا شايفة مناقشة بين طرفين صغار وكبار إذا حصلت كده ولا إذا حصلت كده عمرها ما حصل ما أعرف نمام مش ممكن تعمل كده طيب فأنام. نعم فأينا شوفي النبي صلى الله عليه وسلم زي بعلم الأمهات إنها تبصدقى مع أولادها أو مثلا إيه طب هاجي وما تعملش في حاجة طب أنا لو هو عمل عاملة يعني ها أو هي عملت عاملة يعلم بها ربنا يعني طب أنا لو جيت هتوعديني أنت مش هتعملي فيه حاجة أو عدت مش هعمل في حاجة أول بس تمسكوا يبقى خلاص العملية إيه طيب يبقى هي في الحالة دي المفروض أنها تراعي, تراعي يعتبرون الكذب سبحان الله الناس بعد تعتبر ان الكذب دي تعتبر كذبة صغيرة ده على طفل كذبة صغيرة وهي كذبة كتبات كذبة كذبة كذبة النقطة الاخرى يا بناتي اللي الامر ده على فكرة يعني شرقه يطول جدا جدا في المسألة خاصة في التنشئة مثلا على سبيل المثال الام في البيت والأولاد معها والأطفال معها وجامها تليفون هي ما هي مش نايمة هي مش نايمة بس كلهم قولها نانا نايمة <تصفيق> طب قولي بس ماما مشغله ولما تنضى تكلمك تفهمي الولاد كده لكن انتي عكس كده ولا, ولا انا مش هنا ولا مش هنا لا يعني حاجات كتير بالشكل ده حاجات كتير جدا بالشكل طب ليه ايه السرايك اللي انت تكذبيه انت ما, ما عندكيش وقت خلاص ما عندكيش وقت وقت بس مثلا في البيت انتي في البيت ومش عايزه حد يجيلك في الوقت ده خلاص انتي ده حقك واذا قيل لكم رجعه فرجيه واسكن لكم انت مش عايزه حد في الوقت ده يجي لك انت مشغله ده حق ده في دا دا حقك في الدين قولي لها انا مشغله في الوقت ده لكن ما تقوليش انا مش هبقى موجوده لان لو قلت لها في خير هي مش مش هتضيف شيء ولا هتضفلك شيء لكن كتبت عليكي لأنك انك عارفه ان انت موجوده النقطه الاخرى من اللي هي الاسباب التي تجعل الانسان صادقا الدعاء لما تنظري للدعاء شوفي قول ربي عز وجل وقل ربي أرخني من الخلاص صدقني واخرجني مخرج الذل واجعلي من قيل ذكر المفسرون في معنى المدخل الصدق المخرج الصدق دي أخوال كثيره جدا قالوا إيه بقى قيل ان المعنى في هذه الآية امتني إماتت صدق وابعثني يوم القيامة مبعث صدق طبعا إماتت خير يعني وابعثني يوم القيامة على إيه على خير وقيل أي ألخيني يا ربي في المأمور وأخرجني من المنهي عنه يعني ملازما القيام بالمأمور واجتنابل الايه المنه عنه وقيل ادخلني من المدينة والاخراج من مكة سبحان الله يا رب جعلنا مخرجا او يجعلنا ايه مماد نعم وقيل ادخال مكة منتصرا فاتحا النبي صلى الله عليه وسلم وقيل ادخلني القبر مدخل صدقا عند الموت يعني احسر ختام يا رب العالمين واخربنا مخرج صدقا يعني يوم البعث لا نكون فزعين نسأل ربي سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم وقيل الآم الآية عالم في كل هذه الأمور النقطة الأخرى التي تعينك على أن تكوني صادقة معرفة وعيد ربي للكاذبين وعذابه لهؤلاء الكاذب يعني ذكرت نصوص كثيرة جدا عن التحير من الكذب قال ذكر ربي سبحانه وتعالى قيل قال أنزل ربي على نبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 280 آية كلها تنهى عن الكذب وهذا يدل على على عظمت او شده هذا الجرم جرم الكذب يعني فهناك بعض المسألة الامثله اما جاء في الكذب والكذابين على باب الوعيد والتهديد اول حاجة قالك من الوعيد للكذابين إن الكذاب بيتسود وجهه اولا تسويد الوجوه هل هناك شاهد على ذلك او يوم القيامة يقول ربي هل هناك شاهد في كتاب للربي على تسويد الوجوه للكاذبين يوم تبيض وجوه تسويده فأما أكبرتم بعد إيمان فذوقوا العبد ما كنتم إيه وأما الذين أبيضه وجوههم ففي رحمة الله فيها إذن ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده أليس في جهنم مسود من تكبرين كما جاء في سورة الزمر يعني يوم القيامة أعرف الكدام والشسوي ناس الله العفو والعافية قال سفيان الثوري هم الذين ادعوا محبة ربي ولم يكونوا صادقين في المحبة في الطاعة يعني النقطة الأخرى من يعني التحذير من الكذب الوعيد بالويل والويل ده حاجة قيل وادي في جهنم والرجل الله قال ربي فويل يومئذ للمكذبين قيل والويل وادي في جهنم في الوهن من العذاب الكذاب قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا خبأ جهنم أخذ من من يعني من جمرة من جمري فألقي عليها فأكل بعضها بعضا يعني في الويل ده مكان في أشد العذاب ياكل بعض بعض من كثر العذاب اللي هو موجود في هذا الويل كما قال ابن عباس وقيل سبحان الله أيضا في ذلك الأمر أيضا هو مجمع ما يسيل من قيح للنار النار من شدة هذا العذاب التي يقع وقال أيضا سبحان الله في أمر اللي هي حدف اللي بيحدث بالكذبة تعرف بعض الناس بيقولوا النقطة يا وني هي نقطة دي نقطة فتوعد الكذب في المزاح من كثر شدة الكذب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل الذي يحدث بالحديث يضحك منه القوم فيكذب ويل له ويل له, ويل له اول مره ثانيه قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه الالباني قال النبي صلى الله عليه وسلم متوعدا محذرا من الكذب حتى في الفكاهه يقولك ايه دي كذبه ابريل لا دا انا عليك لا دا انا بضحك عليك تقولي كذبه كده وانت بتضحكي على اللي بيقولي يعني هي دي مجرد كذبه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب في المزاح من شده يعني تحريم الكذب قال ويل الذي يحدث بالحديث ليضحك ليضحك منهم قوم بعض الناس تقول لك ايه بهزر يقول لي كان مره في ما اعرفش راجل ايه وكان واحكي لك حكايه باخده كده كده هو ما كانش حصل فيش كده ده كذب يعني كل ده كذب يقولك لك ما هي نكته بس النبي ينبه عليه احنا حاجات كتير جدا من اللي نبه علينا النبي صلى الله عليه وسلم ما بنفتكرهاش ويل الذي يحدث بالحديث ليضحك منهم قوم فيكذب ويل له وأيه النهو الحديس حسنة والألباني في صحيح من ذم الكذب والتحذير من الكذب أيضا ما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم في شرق الشطق الشدق انتوا عارفين الشرق اللي هو ايه اه من هنا كده نسأل الله العفو والعافية انه النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن شيء آل الكدد هايجي يوم هيجي سبحان الله لما يخرج من الدنيا في له شيء كده حاجة بيتعمل فيه كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس هذا حديث رجل جالس ورجل قائم بيديه ايه كلب من حديد يدخل هذا الحاج كده زي يخطف من حديد يدخلوا في شدق يعني يدخلوا في, في في في فم الرجل الجالس فيجذبه حتى يبلغ أثار يجره كده يلف أثار ثم يأتي بشطقه الآخر يجي من الجنب الثاني من جهة الخد الآخر لأنه كدار ثم ويلتقي مشدقه هذا فيعود فيصنع ويروح داخل البيت إلى اليمين ويعود فيصنع مثل ما فعل. فلما اخبرني فاخبراني عن رايت إيه هذا يا اخي جبريل قال نعم أما الذي رايته يشق يشق شبكه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تحمل عنه حتى تبغوا الافاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامه ده بس في البرزخ ده في البرزخ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل هذا الحديث اصله في في رواه البخاري اذا الامر يا جماعه يعني بعض الناس ممكن تقول لك الكلام وتقعد تكلمي وتتحدثي بتكذب وانت عارفه انها بتكذب او او يعني او شيء خاصه الكذب عشان الحسد في ناس كتير جدا جدا دلوقتي بتعمل ايه بتكذب عشان الحسد ما تقولكيش ابدا الحقيقه لانها تظن لو قلت الحقيقة الحقيقه انت هتحسنيها فتكدب فتقع في الكذب مع ان اللي بيحفظها في الحسد هو من سبحانه الله ولذلك قيل يقول في إن من, من بالنسبه في الكذب قيل علامة على ان الكذب من ضمن التحذير في الكذب ان الكذب ان الإنسان لما يكون كذاب يحشر مع المنافقين والمنافقين في الدرك الأسفل من النار اشد الناس عذابا المنافق يعني المنافق مكانه اسفل في النار في الدرك الأسفل من النار يعني يعني كيف لفوق اه فيشوف في الامر لانه ايه ان المنافقين يخادعون الله خادعون وإذا قاموا قاموا وسالف يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا هنا علامة من علامات النفاق الكذب باب من ابواب النفاق وعلامة من علامات بل أساس النفاق الكذب يقول الحسن كان يقال إن من النفاق اختلاف السر والعلم تبقى بتكلم الكلمة ومجر الحقيقة ده نفاق وقول والعمل في القول والعمل والمدخل والمخرج نسأل الله العفو والعفية وقيل أصل النفاق الذي مني عليه النفاق الكذب قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا لو كانت في الصفات دي كان منافق تمام كان خالص يعني كان منافق منافق يعني ومن كانت فيه خصة منهم كانت فيه خصة من النفاق ايه بقى النفاق دي حتى الإذا اتوا من خال ما علاجون شمانة إذا اتوا من خال وإذا حتى وإذا حدث كذب وإذا عاهد غضر وإذا خاصم فجر شايفين صفاته؟ مرة ثانية إذا خان خال على امانه لكن لقيتها خينا الأمان يبقى في الحالة دي فيها خصة من النفاق لا دي فيها خصة كمان تانية هي تجيلك بأدث عن نفسها بالكذب وإذا حدث كذب خصة تانية بعدها خصتين من النفاق وإذا عاهد غدر لا انا اتغير انا كذا كذا وهو لم يعد الى غي... لم يتغير واذا عاهد غدر او اذا عاهد حد غدر برضو بإيه؟ بيه تعرفين الغدر دا يوم القيامه اللي يعني عزاب شديد جدا يبنات العاد الغاء اللي بيغدر بانسان ياتي يوم القيامه يحمل لواء طويل كده لواء يعني زي ما كنا تعرفين العصاب طويله كل الموقف يراها علامه مكبور مكتوب عليها غدرت فلان بفلان غدرت بيكي تأتي يوم القيامة مكتوب اسمها انها غدرت بيكي يعني الامر فيه مضيحة علشان الناس يتعلموا الاخلاق واذا, غد وإذا عهد غدر واذا خاص مفجر واذا وعد ما هو احنون اخذتمنا في حديث وقرحات حد. واذا خاص مفجر واذا عهد واذا حدث كم واذا عاهد غدر ما هو برضو اذا عهد اخلف ما أخلى فيه بقى إيه قدر. قيل يعني سبحان الله في من الأمور من ما يخل يعني يخل بالصدق يعني تخل بالصدق المسلم وتهن أرقام الصدق في شخصية المسلم قال الكذب الكذب الخفي يعني الكذب الخفي الرياء إنك تعمل العمل وإنتي أصدق الناس مش أصدق إنك تعمل العمل واجه الله عز وجل وهنا يقول ربي ايها الناس اتقوا ربكم وك صلى الله عليه وسلم كمان في اتقوا الشرك فان اخف انه شرك خفي فانه اخفى من دبيب النمل مش باين بتعملي الامر ده عشان الناس لا خليل لو انت عملتي للناس فأنت كده اسمه ايه بتراي بتوريهم منك شيء وهو مش حقيقه نس الله العفو والعافية ولذلك اذا حدث عشان الانسان دخل في نفسه شيء دخلوا الشيطان في شيء بأنه بيتزين لشيء على طول لابد قولوا اللهم إنا نعوذك من أنشك بك شيء أن نعلمه ونستغفرك مما لا نعلم يعني لو دخل نفسك شيء في أي رياء أو أي حب للسمعة أو الشيطان دخلك عشان يجملك لك شيء عشان تعملي الناس قولي هذا الدعاء اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك مما لا تعلم يعني مثلا عملت عمل بعيد بقى كبر في نفسك العمل كده وحسيتي أن أنت شايف نفسك قدام الناس كلمي نفسك على طول وقولي نفسك كده اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه نحن شفنا الشيطان دخل ونستغفرك ونستغفرك مما لا نعلم النقطة الأخرى التي برضو ذراعيها التي تكون من الشرك يعني هي تخل بالصدق تأثر في الصدق الابتداء لأن البتاع كذب البدع ليس بصدقا لأنه من كمان الصدق حسن الاتباع ده صادق متبع رسوله صلى الله عليه وسلم صادق مع دينه صادق مع ربه صادق مع نبيه صلى الله عليه وسلم يعني مستمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك على قدر صدقك مع الله سبحانه وتعالى كنت صدقك مع النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لو ادعيتي بالصدق أن أنت محبة لله فاتبعوني. يحبكم الله ويأخذكم بدون أي إن كنتم صدقين في محبتكم ربي اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت صدقة كنت هتتبع والسنة في الظاهر والباطن. لكن بعض الناس تقول لك ما تفكرش بالسنة يعني لما تيجي تعمل عمل في حياتها في أي مسألة في أفراخ ولا في أحزان ولا في في أي شيء ما بتتبعش يعني سيبك ان هي احيانا ما بتتبعش ما جاء به ربي أو هدي ربي أو ما أنزل ربي في كتاب ربي لا ممكن تتبع هذا التبع ما أنزل في كتاب ربي لكن تيجي بقى في مساله للسن مثلا في السن مثلا على سبيل الأمساء مثلا لو في الأحزان هتقول لك مثلا نعمل إيه نعمل كذا ونجمع كذا ونعمل كذا ونعمل, كذا ونعمل كل الذي لما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم طب مش انت بتحب الله بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم ليه ما تسأليش في الأحزان والإفراح عن هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الابتداع في الدين عدم صدق لما تيجي تقولي في أي مسألة في دينك تبتدع فيها أنت غير صادقة في دينك بالشكل ذا لأن الابتداع لأن الابتداع هذه ليس بهذه النبي لي صلى الله عليه وسلم الاتيان بشيء ليس من سنه النبي صلى الله عليه وسلم اذا أنت ابتترتي شيء في الدين كانت اللي هي العزاله كانت اللي هي الصديقيه اكوني صدق ولذلك قيل الصديقيه اللهم ارزقني واياك الصديقيه يعني يكون من الصديقين اسال أن ان يجعلني واياكم منهم ولذلك ولهذا كانت الصديقية كمال الاخلاص يبقى واحد الاخلاص وكمال الانقياد اثنين الانقياد لما جاء بأمر ربي وكمال المتابعة للخبر ولالأمر وللنهي ظاهرا وباطلا يعني الصديق عشان تكوني من الصديقين لازم تكوني صادقة مع الله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم إخلاصا ومتابعا إخلاصا ومتابعا النقطة الأخرى اللي هي من من من الكذب يا بناتي أو تخل الصدق كسرت كسر السر في نسبة كذب كتير يعني سبيل المثال مثلا لو مسكت التليفون انت تتكلم ايه مثلا اكثر من ساعه اكثر ساعتين ثلاثة أربعة تقعد تتكلم وتخلص التليفون ده تروح تمسك شبكة في تليفون الثالث تخلص التليفون ده خلص يعني انت ما شاء الله لا قوه الا بالله عندك وقت انك تقضي ثلاث ساعات من عمرك يوميا تكلمي في التلفونات يعني ما عندكيش اهتمام بوقتك وبعمرك وبحياتك لدرجه اصبح التليفون يشكل لك هذا الحيز الكبير في حياتك يعني ما وقت تفضلي بدل فتره اللي انت قاعده تتكلمي فيها بالتليفونات بالساعات الطويله تفتكري شوف ولازال بقول لك كثره الثرثره صدق اعدم صدق كثره الثرثره قال لك كثره الثرثره ان الانسان ما يقعد يتكلم كتير كوني على ثقه طول ما تتكلم كتير هتغلطي كتير وطول ما تتغلطي كتير طول ما تتكلم كتير هتقولي كلمة صح وكل ما هي زيادة ولذلك قيله كثرة الكلام كثرة الكلام من كثر كلامه كثرة ساقطه إذ لا يخلو في كثير من الأحيان من إيه؟ من التزايد تقولي كلام بتزيل فيه او بتقولي كلام بتسقطي منه حاجات عشان تداري حاجات فيه يعني لما تيجي تتكلمي مش عايزه تقولي حاجات او شيء تو بتخبي الكلام ده تسقطيه ولما تيجي تقولي الكلام ده يبقى كلام الصادق ولذلك قيل كثرت بل كثر كلامه كثر سقطه اذا يخلو في كثير من الاحيان من التزيد من الزياده اللي لما تيجي تتكلمي كلام يبقى ده كذب التزيد ولا او يعني الامر الذي لا يعود بشيء الذي لم يضر حتى الكلام لو ما كانش لا كان لا لا يضر لا ينفع الكلام اللي انت ده الكلام لا يضر لكن لا ينفع يعني انت عمرك أصبح أصبح بهذا أصبح عمرك بهذا الشكل ان وقتك كده بتضيعيه الساعات في النوم وبتضيعي الساعات في الكلام وبتضيعي الساعات في الدردشة وانت مش قادر تجيبي ايه في يوم اين الصدق مع الله فين صدقة مع الله فين برهانك انت صادقه والله هذا ليس صدق مع الله لان اللي عنده ساعه يتكلم في التليفون أو نصف ساعه يتكلم في التليفون ما عندوش دقيقتين يمسك المصحف عشان يقرا ايه او يتدبر ايه او يحفظ آية لن يكون صادقا مع الله ابدا وما تقوليش بقى لا اصل ليش وقت ابدا انت عندك وقت ودليلك ان انت قضيت ساعة تتكلمي او قضيت ساعتين تلاتة نايمة وانت مش مهمة يعني او قضيت ساعتين على في تليفونك او قضيت ساعتين اذا المسألة بقى فيها ايه علشان كده كثرت الكلام وكثرت الانشغال عن الله عز وجل فيه عدم صدق مع الله سبحانه وتعالى فيقول ربي سبحانه وتعالى لا خير كثير من نجواهم الا من امر بالصدقه او معروف او اصبح وانتي وانت بتتكلمي في التليفون وبتقعدي ساعتين تكلمي في التليفون بتامري بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس طب ليه ضيعتي من عمرك كل هذا الوقت هنسالكي عنها وانت جايبه كتابك كده ان شاء الله بكرة وبتقرئيه بين ايدي ربي سبحانه وتعالى اقرا كتابك كلها بنفسك اليوم عليك حسيبه هيقلبك كان في كم ساعة من عمر ضيعتيها هباء وكان ممكن تفعل فيها الخيرات كم ساعة من عمرك ضاعت في أمور مش هكيل عليك بشيء أمور قد تكون هذه الأمور تحتاج إلى يعني مسألة اللي بيضبرها ربك فمش محتاجة منك تكبير أو تفكير أو أمور بتكلمي فيها قبل لا تعود عليك منفعه أو على أي حد منفعه هي مجرد سرسرة كما قيل سرسرة كفرت الكلام لا تعود عليك بالخيرات ولذلك أين هذه من قول ربي لا خير في كثير من الدعم هنسأل هنسأل عن تضيع العمار يا بناتي هنسئل عن الصلق مع الله عز وجل عن عمرنا في في عمل يرضي ربي سبحانه وتعالى أو في كلام لا يرضي ربي سبحانه وتعالى أو في اوقات من عمرك لا تعود عليك بخيرات أو في اوقات من عمرك لا تعود عليك بالزياده اسال ربي سبحانه وتعالى ان يجعلنا دائما ولذلك قيل من الكذب أن يحدث الإنسان بكل ما يسمع من الحديث والاخبار دون تحرر ولا تنقيح ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذب المرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع كذب المرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع يعني ايه يعني يسمع كلام وبيقوله هو ما كانش يعني متاكد قوي لان الكلام ده احتمال يكون او صح يكون احتمال فهو حدث بيه يقول ابن مسعود والذي رضي الله عنه أرضه والذي لا إله غيره ما على, ما على ظهر الأرض شيء أحبب إلى طول سجن من لسان عبد الله بن مسعود بيقول إن محتاج لسانه لطول سجن وإحنا على السناتنا محتاج إيه بقى؟ ده احنا قاعدين نتكلم نتكلم, نتكلم، لو ما تكلمناش نتعب يعني طبعا يعني نفضل نتكلم نتكلم نقول والله ما عندناش وقت نبدأ نتكلم من كلمة الله دينا ملل نبدأ نتكلم نتكلم كلمة أقوله الله يزعني نبدأ نتكلم نتكلم كلمة مش عارف الوقت بيروح ازاي طب ما حلم نتكلم إذن النقطة الأخرى يا بناتي اللي هي من يعني كما ذكرنا مما يخل بالصدق مدهنة النفس يعني إيه مدهنة النفس يعني الاسترسال مع النفس في أهواءها سيب نفسك برحتها قوي يعني نفسك بتعمل اللي هي عايزاه وانت مكبره لا الاسترسال مع النفس في أهوائها وما تريد ليست من صفات الصادقين ابدا ولهذا قيل لا يشم رائحه الصدق عبد دهن نفسه أو غيره يعني ايه بتجدينها الأعزار بتجدينها الأعزار دي يعني بالدهنية مش تربطي عليها مش تخطميها مش تذميها مش تأدبيها مش تجاهديها، لا سيبها برحيتها وبعدين في النهاية وذلك كلما ألجمها برجام المجاهدة أين لجام المجاهدة في حياتك؟ فين؟ فين لجام المجاهدة لتسأل عن اليوم القيام، إنك زبطت نفسك برجام المجاهدة وزمتيها بزمام المراقبة سبحان الله وحسبتيها بالمحاسبة من فعل ذلك ثبت على الصدق لو فضلت تحاسبيها ايه ده تضيعت النهاردة نص ساعة ولا ساعة زدت ولا النهاردة ايه, في إيه؟, زيت النهار إيه؟ كانوا،, كانوا السابقين رضوان الله عليهم لو مر عليهم اليوم في حياتهم ما زالوش ما يعتبروش اليوم ده من عمر واحنا يمر اليوم والتاني والشهر والسنة والسنين وما فينا الزيادة اين مداهنه النفس اين مجاهده النفس من مداهنه النفس في فرق الاثنين الاثنين في امهاء لكن المجاهده للنفس والاخرى مداهنه للنفس يعني مداهنه للنفس ايه يعني نفسك الغلبان يعني بالملقص نفسك الغلبان انا هعمل انا هسوي ولا زياده ولا عمل التي تسوسك وتقودك نفسك لان النفس تركن الى الراحه ونفس تركن الى الدعم والنفس تحتاج منك ان أنت تجاهديها كما تجاهدي أي شيء له لأن النفس أمرك بالسوء إلى مرحيم ربي تحتاج منك تجاهديها وبذلك سبحان الله إنسان كنت تعبان مش قادر يقوم يصلي حتى النفسه تقول لك إنه شوي شوية أنت تعبان تقول إنسان بقى مجاهد لنفسه الذي لا يترك لها هواها أو يقول هو... لها يجاهد نفسه يقومه ويتوضا ويصلي فيعين ربي على نفسي فيعين ربي على نفسي ويقوي عليها لكن سيبنها الزمان تعرفي هي بتعمل ايه فيكي بتبتدي هي تجرك زي ما هي عايزه زي ما هي عايزه ولذلك من داهن نفسه لا يزداد من داهن نفسه لا يزداد ومن جاهد نفسه يزداد شوف هي محصله يا بناتي اللي دائما بيجاهد نفسه بيزداد كل شيء عمل عمل محتاج مجاهدة كل عمل يحتاج مجاهدة لو انت جاهدت عشان تعمل العمل ده تحتاج مجاهدة لو انت تركت نفسك كما تهوى وكما تحب لن تزيدي ابدا لن تزيدي أبداً وكذلك النفس ولذلك يقول ربي وأما من خاف قام ربي ونهل نفس عن الهوى فإن الجنة هي إذن أبانك نفسك إما عدو لك إما تعرفي قدر نفسك وتجهديها وإما وتقوميها وتزميها وتجهديها علشان تزيدي علشان تقتلبي علشان تقتلبي ولذلك هنا شوفوا انذروا سبحان الله يا حبائي يقول يعني واحد كده بيخاطب نفسه بصدق لا مدهنة يعني فيه وقد أحس منها ترددا عما هو فيه من إقدام وتضحية يعني بيقول لها بيقول لها وهو كان في, في, في, في ساحة القتال يا نفسي إلا تقتلي تموتى, تموتي سبحان الله وما تمنيت فقد أعطيتي إنت فعلي فعلي هودتي يعني بيقول لها إيه ملاقصة الكلام بتاعه بيقول يا نفسي إنت هيرك دلوقتي أهو في قتال وجهاد كده وإنت دلوقتي لما أنت كانت تموت إيه؟ لو, تقعص... لو تقعصتي أيها النفس يا سبيع من, أ... من هذا الموطن لكن في أي موطن يا النفس لو تقعصتي مش هتخذي للقدر بتاعك لو جاهدتي وتعبتي هتاخدي أجر كبير ولا لو اجرك من الله سبحانه وتعالى ولذلك قيل من علامات الصادق في تعامله مع نفسه أول حاجة استصغار نفسه دايما تشعري استصغر نفسه وذلك لانه لا يرى نفسي الا مقصرا مهما عملت. تستصغر العمل مهما عملتي تقولي يا ربي عملي قليل يا ربي زدني يا ربي اعمل يا رب قبل ما موت يا ربي توبة يا ربي أبتهد يا ربي غير حياتي ابدلها تعرفين احنا عايزين نسويل يا بناتي يا ربي ابدل حياتي الى ما تحب وترضى اللي بيحب ربي احبائي بيعسلوا تعرفين يعني ايه عصله استعمله يرشدوا العمل الصالح وانت امتى تعرفي تموتي بشرف فانت وتالي دي بقى نفسك في العمل الصالح وتموتي على كده لكن قاعده كسلا نه كسلا ونقول مكسلان او بعدين بعد كده نموت على الكسل يبقى كده تعسلت كده وكده استعمالك ربي يموتي على العمل الصالح لا ابدا ولذلك استصغار النفس وذلك لانه لا يرى نفسه الا مقصرا والشعور بضعف النفس وصغر النفس لأنه من أعرف الناس بعيوبها انت أعرف الناس بعيوب كلنا أعرف الناس بعيوب نفسنا أو يتظلون إن حد يعرف عيوب نفسك بستك بس إياك تدهنيها حتى تكون نفسك صاد حتى تكوني صادقه النقطة الأخرى من الأشياء اللي تخل تخل بالصدق التناقض في القول والعمل التناقض في القول والعمل بمعنى يعني قيل عدى بعض السلف مخالفه عمل المرء لقولي امارات من الكذب والنفاق يقول ابراهيم بن تيميه ما عرضت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا بمعنى يعني تعملي قولي الشيء اللي أنت بتعمليه مش قاعده تعودي تنصحي تنصحي وانت بعيده عن محتاجه للنصح اكتهدي اكتهدي في هذا الامر لأن هنا إبراهيم الفايمي يقول هو من فقاء التابعين وعبده مقال وقوله مكذبا يعني خشيت أن يكذبني من رأى عملي مخالفا لقولي لو كنت صادقا ما فعلت خلاف ما اقول كبر مفتة نعين الله أن يعني بتعملي بت بت بت بتقولي شيء لازم تكتهد ان انت تأتيه طبقي لكن ما تقوليش مثلا هذا حرام وهذا حرام وهذا لا يجوز وهذا يبود وإنت نفسك بتأتيه طب انت دي بتقولي تقوليه ده حرام وحرام وانت بتأتيه اين؟ ماذا؟, ماذا تعني نفسك بهذا الشكل يعني ولذلك سبحان الله وحبائي قيل يحمل ذلك الأمر على أن المرء لابد أن يجاهد نفسه على الالتزام يحتاج الأمر في مسألة دي التزام وقال سعيد بن جبير لو كان المرء لا يأمر المعروف ولا ينها عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد يعني الإنسان يبتهي وهو يأمر بالمعروفان على المنكر أن يكون في صفات يجاهد يجاهد يحتاج الأمر إلى مجاهدة النفس من أثار الصدق في شخصية المسلم يا من أثار لما تؤدي البني آدمة صادقة أو بني آدمة لي في تصرفاتها فيها صدق بيبان على كل إنسان صادق يا بناتي اللي يستوي تصرفاته سلوكه وعمله مع قوله ولذلك من أثار الصدق في شخصية المسلم قيل أول حاجة من أبرز اثار الصدق على صاحبه المعتقد عقده واحد لله سبحانه وتعالى، فالصادق قيل اولا يؤمن بأسماء الله وصفاته على منهج السلف الصالح، كما أثبته ربي سبحانه وتعالى نفسه، يثبت ربي ما اثبته ربي سبحانه وتعالى نفسه. الصادق في معت على المعتقد في سلامة العقيدة عشان تكون عندك عقيدة سليمة. يبقى تؤمني عندك توحيد وعقيدة سليمة وعندك إيمان بأسماء الله وصفاته كما كل الأسماء للرب سبحانه وتعالى الصفات اللي أثبتها ربي سبحانه وتعالى نفسه بتثبتيها لله سبحانه وتعالى ويؤمن نقطة ثانية عشان يبقى صادق في معتقده يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه عن الإيمان بالقضاء والقدر فلما يجيله شيء يزلزله يثبت يبقى habits لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكنوا، وأن الناس لو اجتمعت على أن ينفعوا لم ينفعوا إلا بشيء قد قتبه ربي سبحانه وتعالى والعكس. يقن بالحاجة الثالثة أن الأجال والأرزاق يالله إذا على تعب نفسك وتعب ذكرك وتعب تفكيرك وأرد ظني وعزة ضبطي وعزة تعميلي وعزة أت... مش ملكك، مش ملكك، أنت خدي بالأسباب، بتخدي بالأسباب خلاص. الذي يملك ذلك هو ربي ولذلك الذي بيالي الأجال هو الله، الذي بيالي الأرزاق هو الله وحده سبحانه وتعالى إن الله ذو القوة المتين عندك يقيل ان صاحب الرز وصاحب الأمر وصاحب النهي وصاحب المسألة هو الملك ما تتدخليش أنت بقى أنت بتكذب لكن لا تملكي في ذلك أي شيء أيضا النقطة اللي هي الصادق قيل أيضا الصادق أيضا أن يكون الإنسان عنده صدق في الدين صدق في ديني يعني ايه صدق مع ربي نبي صلى الله عليه وسلم لما قيل في المسألة لما كانت غزوه خيبر وغنم المسلمين ما غنموش غزوة خيبر يعني فقسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمه وجال واحد منهم اعطى اصحابه القسمه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل واداله شيء من هذه القسمه وقال ما هذا يا رسول الله إلي أنت بتولد قالوا قسم يعني قسم قسمتها الجميع وأنا قسمت لك فقال ما علي هذا ما على هذا اتبعتك يا رسول الله لا أنا بتبع الدين للدين أنا بتبع الدين لله أنا بتبع الدين علشان أمجي غضر كلا وقف بين داي ربي سبحانه وتعالى وأسأل عن عمري عملت فيه إيه وعن وقتي عملت فيه إيه وعن مالي اللي أعد أصرف فيه ولا أعمل فيه ولا بالبزق عملت فيه إيه عن كل شيء وعن شبابي وعن كل شيء عن ساعتي وعن عمري ووقتي ومالي وكله سأل أقدر أني سؤال أجواب بين يدي ربي سبحانه وتعالى أنا عملت ده يا رسول الله لله أنا ما عملتش لعشان مش محتاج من الحمالة لا أحتاج إيه هذا الذي قل أودتوني لا أنا مش محتاج فأنا اردت صدقي بالدين عشان أدخل الجنة فقال له أنت صدق الله يصدق. لو كنت فعلا صدقا إن أنت عايزة تبقى مع الله يصدقك ربي اللهم رزقنا الصدق فلبسوا قليلا ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في قتال العدو فأتي بالنبي النبي صلى الله عليه وسلم كان جاين يحمل به وأشاور على مكان معين أشار إلى القل أن يأتي سهم عدو، فاموت فأموت شهيدا فأأكل الجنة فلما حدث انهم خرج مع نبي صلى به أصابه النبي صلى الله عليه وسلم واتوا به اصابه سهم لما نبي صلى الله عليه لو كنت صادقه تبقى... لو كنت في كلامك تعمل اللي فعلا يبقى صدق مع الله لكن لو كان مجرد كلامك كلام كلام انت لست صادقه انت بتكلمي كلام بس او انت كلام فقط بتكلم كلام من هنا لكن مش عميق من هنا من القلب لو عميق من القلب كان صدق, صدق القل... القلب العمل لكن أين تصديق العمل؟ فلما أشار النبي صلى الله عليه وسلم أصابه سهم حيث أشار فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو هو؟ هو الرجل ده؟ قالوا نعم نعم هو يا رسول الله قال صدق ربي صدق الله فصدق الله ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جب نبي النبي لفه في جلبابه ثم قدمه فصلى عليه. فكان فيما ظهر في يعني كان فيما ظهر من صلاه اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا وانا شهيد عليه ما شاء الله قوت ايمانك فانظر الى صدقه صدق في في صدق صدقه في الجهاد صدقه مع الله هو صدق ربي انت صدقه مع الله والله يعينك والله يأتي العون إليك على قدر صدقه مش مجرد كلام والله لو كان كلام الكلام ما هيزدق قولك عملك أبدا لكن والله متى تبني صادقة هو أن لو استقاموا على الطريقة لأسقينهم ماء غضبا لو استقمت على الطريقة ولذلك هنا سبحان الله يعني لما تنظري سبحان الله إلى أقوال الصحابة رضوان الله عليهم تأمل باب عثمان بن عثان وعبد الرحمن بن عوف والصحابة رضوان الله عليهم رضي الله عنه قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ما بشكوش وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل أولئك هم إيه الصادقون كما جاء في قول ربي وقام يقال ربي وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون تفتكر أنت تنصول الله وربي سبحانه وتعالى ظني عني وعنك تفتكر أنت تنصول الله ورسول إزاي بإنك وأن لو استقاموا على الطريقة نصرتك لدينك طاع ربي أن تكوني على طاعة لربك هذه النصرة التي بالدين كما قال قيلة كزير النقطة الأخرى التي نقول أنها من الأمور التي من أثار الصدق لشخصية الإنسان كما ذكرنا الأولى سلامة المعتقد وأولا الثانية التضحية أو المجاهدة للنفس في إنك تبقي سبتا النقطة الثالثة في أثار الصدق لشخصية المسلم الهمة العالية الهمه العليم ان المسلم الصادق الصادقون قيل الصادقون اصحاب همم عاليه وعزيمه قويه ماضيه كده هيك ده ما بيتخذلوش ما بائل ما, ما, ما, ما بتتعطلش احسنت ما بتتعطلش الا لو كان هناك امر قهري قيل هم اصحاب همم عاليه عزيمه قويه ماضية همتهم في كل يوم بل في كل لحظة بل في كل سامعة رضا رب العالمين همتهم، يسيرون معها أينما توجهت ركابها ماشيين على الطريق ويستقلون معها أو يقرفوا معها حين طلبت ترى الصادق قد عمر وقته بالطاعات الهمة العالية يا بناتي ما في حاجة عند الصادق الصادق دائما ما يكفهوش لا يكفي. لا يكفي وقتا عمر وقته بالطاعات شغل عمره بالقربات فبينما هو في صلاه اذ رايته في ذكر ثم بعد ذلك في حج ثم بعد ذلك في احسان ثم بعد ذلك في تعلم ثم بعد ذلك في تعليم ثم بعد ذلك في انواع النفع جميعها يعني ثم في نهي في أمر بالمعرفة أو نهلي عن المنكر أو في قيام لي فهو دائما في أمار الدين اللهم ارزقني وإياكم ثم يعني لا تجد أوقات له هكذا أو في عيادة مريض أو في لو كان رب التشيع جنازة أو في نصرة مظلوم أو في عطاء محتاج أو في عمل قربة من الله عز وجل أو في زك أو في كل القرب والمنافع التي تقربه ليس عنده وقت اسمه افتضائع أبش ضائع دن هو الصادق يمناتي ذو الهمه العاليه ولذلك وايضا من سمات شخصيه الصادق تلافي التقصير واستدراك التفريط قيل الصادق قد تمر به فتر فتر يعني يفطر يعني يفطر شويه يفطر عمله يقل جاء هذا الامر تعبان يفطر عمله ولكنها إلى إيه؟ سنة غفلة بسيطة يعني ليس شيء قد يعتري تقصير ولكنه سرعان ما يتأفى بتكميل قد يلم بالذنب ولكنه سرعان ما يتيقز ويتذكر إن الذين اتقوا إذا مستهم طائف من الشيطان تذكرون قد يحصل منه تقصير فيستدركوا بالصدق لأنه صادق يتلافى كل تفريط ويتلافى ما في قلبه دائما يصلح ما, ما مزقته الغفلة شوف يا شايفين يا بناتي الصادق يصلح دائما ما ما أوقعته الغفلة في قلبه أو مزقته الغفلة أو الشهوة يعمر ما بقي من عمره لا تقبله في بطالة يلم شعثه أو أيامه دائما بين فليس عنده تفريط وليس عنده إضاءة شان تفريط ولا عنده إضاءة ولذلك قيل صور الاستغراب في سجل الصادقين كثيرة كما كان سبحان الله كذا في يعني في الصالحين يعني قيل ما روى عسكر ابن عساكر عن سعيد بن مسلم قال لم يكن احد من كبار قريش الذي تاخر اسلامهم فاسلاموا يوم فتح مكه أكثر صلاه ولا صوما ولا صدقه ولا اكبر على يعني اكبر على كل ذلك من سغير بن عمرو أخر خلي بالكم حتى ان كان لقد شحب وتغير لونه من كثره ايه العباده وكثره قراءه القران دخل متاخر لكن اجتهد مش دخل بدري وتكاسل وتراقه وقال عمر هو متراخي متكاسل واحنا لا ندري عمر متى يأتي ولقد رؤية سبحان الله يختلف إلى مع معاذ ابن جبل يقرئه القرآن وهو يركي حتى خرج معاذ من مكان يعني كان القرآن بالنسبة له حياة قلب فضل يقرأ القرآن وهو يعني مع انه متاخر في في في دخوله الاسلام لكنه ايه اتهله تهله شديد في الطاعه يعني ممكن إنسان يتاخر في الالتزام او ما التزمش يعني مبكرة لكن بعد كده يقول إيه لا اضيع اوقات عمري بقى انما في الكلام فاضي لا أنا ازاي كل عمري ده ما كنتش باخد مني من القران لا ازاي عمري اللي مضى ده كله سبحان الله أنا مش عارفه ربي لا مش عارفه ازاي عمري اللي مضى ده كله أنا مش عن سعاده ايه والله, والله ما في شيء الله عزب. والله الذي لا اله هو ما في سعاده في الدنيا أعمالي أعمالي ما كل اللي فيه. كل اللي وتظن يعني بعض النعم اللي في الدنيا هي دي السبيل السعادة والله ما في سبيل أو حد السعادة إلا لما يجد الإنسان يطرح نفسه على أقدم العبودية كده على عاتق العبودية يبقى عبد الله بحق عبد بحق تعرفين يعني إيه عبد بحق يعني يتقرب يبقى دايما يتقرب كذا الله عز وجل هتاني نفسه سعيد لكن تعرفي من الإنسان دايما أو الإنسان يشعر بملل أو ضيق أو عدم سعادة أو كآبة إنه بيبعد أو يبقى بعيد أو يابعيد فبيجر الشيطان ويجر النفس الاماره بالسوء ويجر له هوى النفس فبتنزل به وبتبعده بتطيح به تطيح به تدخل به يهوى ولديك سمي هوى النفس لماذا سمي هوى النفس ذهني بإنسان ذهني بصاحبه اما الاخرى اما القرب يرتفع علوم وأنتم الاعلم ان كنتم مؤمنين كما قال ربي سبحانه وتعالى قيل وهذا عكرمه رضي الله عنه وارضاه يعاهد ربي ألا يدع نفقة أنفقت أنفقها فيه الصد عن سبيل الله إلا أنفق ضعفها في الدعوة إلى الله هو كان بينفق الصد عن سبيل الله ومشه قال والله يا ربي ما بعد الدخل الاسلام كل اللي أنفقته سابقا اضاعفه علشان انفقه ضاعف في الدعوة إلى الله سبحانه يعني بيعوض بيقول إيه عمري لماذا تقول له لازم عوضه شوفي بقى لما تنظري إلى حياتي بتقول لا لا لا لا, لا. عمري لمضى ده كله لازم أف... لا افيقي افيقي ده دو... يقول لا لا لا اجل نفسك لا يا ربي لا لا, لا يا ربي ده في حاجات لينا جدا في الدنيا إني أستزيد قرب أستزيد علم أستزيد طاعة أستزيد سبحان الله هاي دي الأوقات التي تزيد الإنسان سعادة نقطة أخرى يا أحبائي والتي أيضا قيل برضو بالنسبة لي من ضمن اللي هي صور تحول الحالة بعد كل إنسان الإسلام يعني صور الصادقين أو سجل الصادقين قيل أبو سفيان رضي الله عنه أصبح بعد اسلامي من أول الناس دخونا للمسجد واخر الناس خرجوا من المسجد وكان عدو الإسلام يعني لما الانسان بيدخل الإسلام بجد بجد يا بنات ممكن الإنسان ممكن يبقى في الإسلام لكن ما دخلوش بجد وممكن الانسان يدخل الاسلام يكون مسلم لكن بجد ينطبق عليه صدق صدق في اسلامي صدق في استسلامه لربي سبحانه وتعالى صدق في استثمار اوقاتي صدق في استثمار عمري صدق في الايام الباقيه له قليله كم من إنسان عمر معنا في الدنيا القليل وكان بين أظهرنا وفي رحظة العمر يا عمدني كما أذكرك دايما المقياس ليس بالعمر المقياس ليس بالسن المقياس مش الكبير هو اللي يمشي الصغير هو اللي قاعد أبدا أبدا المقياس اجتهدي اجتهدي والذين جاهلوا فينا لنهيانهم سبلنا النقطة التي تلي ذلك أيضا من الآثار بالسلطة في الشخصية المسلمة اللي أنا قلت لكم اللي هي عبارة عن هي بناتك في الشخص الصغير الصدير قلت لكم سلامة المعتقد وقلت بس بأكد حية تكوني على دينك قوية في دينك وذكرت الهمة العالية وذكرت تلافي التقصير واستدراك التفريط اللي فرطيه زمان بقى أنا إيه تلافي التقصير واستدراك التفريط تعرفين معنى ده عن إيه يعني اللي مضم مضم اللي بقى بقى هتغطري برضو تفرطي ولا نوي على الاستذلال مما فرّت. عمرك اللي ما ضل انتهى خلاص. هتقلبي الصفحة ولا تبتدي برضه الصفحة زي الصفحة السابقة ولا تبتدي صفحات جديدة مع الله عز وجل. ده اللي هو. وأما الرابعة حب الصالحين وصحبتهم. كل ما تعيشي معهم كل ما تصدري صدق. لأنه هنا قيل إيه من علامات الصادق وأثر الصدق في قلبي أنه يضيق بأهل الغفلة لما يعود معك ناس. في غفلة كل هم الدنيا بيتكلموا عن ايه ما عرفش ديبنا ايه واشترينا ايه وأكدنا ايه ولبسنا ايه غفلة غفلة كله متاع قلبك بيذوب بيذبل بيقل يقل لأنه يضيق الصادق قيله من علامات الصادق وأثر الصدق قلب أنه يضيق يبقى عايز يشين نسيم الصق والبعد عن الغفلة يبقى عايز يشيل من أسيم الصق عن الغفلة لأنه يضيق بصحب أهل الغفلة ولا يصبر على مخالطتهم كثيرا إلا بقدر ما يبلغهم من دعوة الرب لأمعهم بس يلرهم إلى الله عز وجل القاعد معاهم أهل الغفلة لهم شيء أنهم غفلين وهو بيعمل إيه معاهم عايز يذكرهم أنتوا في غفلة يقل يذكرهم ولذلك دعوة ربي وينشر بينهم الخير فلا يصحبهم إلا لكي يذكرهم لماذا يا أحبائي؟ لأن المرأة على دين خليلي. لما بتجي بتحدي مع أهل غفلة أنت خلاص بتضيع يعني بتبقي منهم فعل بيلقص عملك لما تجد كده ناس عايشين مع الغفلة مع الغفلة مع الغفلة وانت, وانت كنت مع مش غفلة يعني لكن بالتدريب هتنزه لي هتنزه هتنزه لي زي تماما زي. طب هتفكروا في ايه؟ في الاكل في الشرب في اللبس في المتاع في البيوت في السكن في الزينة عارف إيه وفي ال إيه ب... اللي إيه ولكن هاتفكري ما قلنا إيه هاتفكري نحنا ممكن نحظى كده ولذلذ يتحول الإنسان على دين قليلة المرأة على دين قليلة والصاحب ساحب وكل قريب بالمقارنة اقتدى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صبر نفسك مع مين مع الذين هؤلاء رضي الله عنهم بالغذاء وراءه يريدون ربي يقول رب كريم بيقول النبي صدف اصبر مع دول ليه مش بتصبر معهم ليه مش بتجاهد نفسك ان انت تبقى موجود ملتصق فيهم ليه دايما بتبعد لا او اللسان يبعد لكن هذا حديث النبي ما تبعدش عنهم واصبر نفسك واصبر نفسك, جاهد نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يكتب عنهم يريدون وجهه مش عايزين حاجة على فكرة إلا وجه ربي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة بحيات الدنيا اعد كل تفكيرك في الدنيا الدنيا الدنيا, الدنيا. يا ربي ولا تدع من أغفرنا قلبه عن ذكرنا واتبعه وكان أمره فرطة. ده أمر يعني ولهذا قال ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمن اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني مزموهم يعني اغزموهم كما قال ربي ولزال قيلة فمجالسة الصالحين نعمة قيلة فمجالسة الصالحين نعمة يستعين به المرء للوصول إلى رضا ربه انتقال الصالحين عشان مجرد ما يتعود معهم حاجه بيحصل في قلبك بتقتلي بتتذكري فبيحصل لك ايه بيحصل لك نعمه من النعم اللي بتوصلك لرضا ربك بتقعدي تفكري في حياتك بتقولي لا لا لا سبحان الله لا اعمل وما تظمنيش ان ذلك سبحان الله لا اي احنا بنقول الدين احنا ديننا بفضل الله عز وجل وسط لا في افراط ولا في تفريط بس في دين يعني فيه التزام بشريعه ربي وفي سعادة ربنا سبحانه وتعالى ذوقلنا في الدنيا قبل أن نذوقها في الآخر في جنة في الدنيا فعلا جنة الدنيا اللي مش هيدخلها في الدنيا مش عارف يتزوقها مش عارف يتزوق الحلاوة اللي هي معرفة ربي سبحانه وتعالى ولذلك يقول عمر بن الخطاب لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد محق بالله عز وجل هكذا يقول عمر رضي الله عنه لولا أن أسير في سبيل الله لولا أن أضع جبيني لله سابدا لولا أن أجالس قوم يلتقطون أطيب القول كما يلتقط الطيب الطلب هم دول حب الدنيا عشان الثلاثة دول سيدنا عمر حب الدنيا للثلاثة دول في ناس يعني لم يعرفوا أولها مرة ثانية لولا أن في سبيل الله أو أضع جبيني الله ساجداً والنصيبي أو أجالس قوم يلتقطون أطيب القول يجلس في مجالس القول مجالس الزكاة يسمع اطيب القول عن الله كما يلتقط اطايب التمر فين التمر الطيب الجميل بتاع الجميل التمر المزين ده لما تعود لي لا, لا انا عايزه مش عارفه السكري لا السكري ده لا مو معش لا انا عايزه كده يعود ينقي فيه هو بيقول كده بيقول انا عايز اقعد كده في المجلس اه اسمع الكلمه دي واسمع الكلمه والتقط اطايب كما يلتقط كما يلتقط اطايب التمر من اثار احبائي اسال الاستقامه في شخصيه المسلم احنا لقينا في النقطه دي كان في اثار الاستقامه بعد الإنما العالية وتلافي التقصير واستدراك التفريط وحب الصالحين ومجالسة الصالحين منها النقطة التي تري ذلك وهي الثالثة الثلاث على الاستقام الثلاث الله ما سبق يعني تبتلي تفتاز من شرع ربك ما تنزليش بقى كل شوية تنزلي تنزلي تنزلي تنزلي تنزلي, تنزلي وبعدين هتروح في البعض النوم لكل من أعثار الصدق تمسك الصادق في سلوكه والتزامه بهذا الدين يلتزم بما امر ربي سبحانه وتعالى لا يلتزم بما تهواه نفسه أو تروقنه أو يشتهي نفسه كما أنه التزام ثابت يعني ايه ثابت؟ يعني لا لأرب يحب من العمل ادومه يعني التزام لا يتغير يعني استمرارية يعني ما يقلش يزيد يمكن تقاتل شوية لأنك عندك تقاتل في قليل لكن ما تنزليش ورا خالص تماما كده تنزلي تنزلي تنزلي تنزلي لا ولذلك ثابت راصخ غير متذبذب ولا متردد لا تغويه الشبهات ولا الشهوات ولا تغريه الشهوات ولا تستزله الفتن يجيلك فتن حواليك كتير ولا تزلزله المحن تجلك المحنة أو يجيك البلاء يرجعك من الأولتين وتقولي من الأولتين لا لا لا أثار الأخرى يعني قيلة يا بناتي في أثار أخرى في شخصية الصادق وهي البعد عن مواطن الريد ما تحش في مكان في أهل المعاصي وبعدين تقول إيه لا أنا ما جي بيهم البعد عن مكان الريد لأنك المرأة على جيل خليل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدقة مأنينة والكذب إيه ريبة لما تيجي لما تكوني حتى سبحان ذلك ده ما يريبك اه هنا في شيء مثلا في ريبه او في عدم صدق مع الله او في معصيه ما تقوليش انا المكان كل المكان ده اللي فيه كله معاصي لكن انا عايز اقول لكم بان انا المكان فيه معصيه لا ابعدي ابعدي عن الفتن علشان ما تحصريش مع النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بيقلب زوجته بي وخرج كان في في الاعتكاف وكانت عشان الشيطان بيجري منا مقدمة. مقدمة. الين الصحاب، الين المسلمين. قالوا هذي هي صفية. رد زوجتي. لأن كنت بقول طبعا هي. فقالوا هذي. سوية. ااا. بدو يقرب النبي صلى صل الله عليه وسلم يقيبها إلى بيتها ويصلها. فقال هذي زوجتي. عشان ما تدخلش تقولون إيه. شرك أو ريب. فبعيدة عن الشرك وبعيدي عن الريب وبعيدي عن مواطن الريب. البعد عن مواطن الريب هذه من شخصية الصادق مع الله عز وجل. الوقال من المواطن المواطن الصدق ايضا من اثار الأخرى لسمات, الص... لسمات الصادق احبائي حسن المعامله وطيب المعاشره لو عشرتين عن طول ولا عن بعد تبدي في معاشرته معشله حلوه جميله ما يشقش عليك في معاشرته ولذلك حسن المعامله وحسن المعاشره وطيب المعاشره ودم... وحسن الخلق يبقى لسان الصادق عنده اخلاق ويستوي في يعني ما تغيروش الايام ما تغيروش الايام ايام هو كده ماشي هي ما دي هو ده ده الصادق مع الله عز وجل لما بتغيروش الايام يا بناتي لان الايام في اشياء كتير قوي تقلبات كتير جدا جدا جدا لو انسان مش مع الله تنقلب على وجهه هيخسر الدنيا والآخرة لو إن الانسان مش مع الله ينقلب على وجه بسرعه ما ينقلب على وجهه سرعانا لان الفتح حواليه كثيرة سرعانا ما ينقلب على وجهه اما الانسان الذي شخصيته الصدق حيلة حسن المعاملة طيب المعاشرة عنده مثة خلق بسيط هين ليين يحسن معاشرته تعزم معاملته متواضع يعلف يؤلف يحب الناس ويحب الناس يعيش فو الناس متوضعاً ده اللي هو أصادق مع ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخير ما لم يتفر صادق فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وان كتم وكذب محقت بركة بيعه يعني اللي ماجي ينساني بيع بيها لازم يبين العيب اللي فيها علشان ربنا يباركله في البيعه دي هيشتريها اللي هيشتريها بعيب لكن الفلوس اللي هياخدها على عيبها دي والله ربنا يبارك فيها لكن لو كتم وقعد زي بالظبط كده في انسان مثلا هيبيع اي بيعه وعارف ان فيها عيوب ولا زي بتيجي بقى مثلا تيجي بقى واحدة تسأل تقول مثلا أنا عندي مثلا كذا أو, أو في عندي كذا أو كذا أو كذا ممكن أبين للخاطر مثلا أن في حاجة معينة حاجة جوهرية أقول لها الصدق وقد وقد يرضيه ذلك وقد ينبو ذلك وإمكان كان بيباين بيدور على العروسة يكون فيها الصفة دي فإذن النقطة الأخرى يا بناتي من الصفات الصادق صدق الأخوة عنده صدق في الأخوة يعني يجرد أخوته لله يبقى حبه لله واستثمرها في الله يعني سبحان الله يبقى يعني أخوة في الله دي حاجة جميلة جدا أنه يعني ما تغيبش عنه أمر الأخوة دي أنه في يوم قريب جدا جدا هيحتاج للأمر ده فما يفردش ابدا في محب في من أحبه في الله لأنه في يوم قريب جدا جدا هيبقى في أمر في شفاعة لما يدخل أهل الجنه أهل الجنه وبعدين بقى لو حد فيكو دخل الجنة يفتقرنا كلنا وقلنا يا رب دون كانوا معنا كلنا يقول يا رب دون غالبة دون كانوا معنا يا رب دون كانوا فين يا رب فيدخلهم رب الجنة لشباعة الإنسان البسيط ده اللي بي كان يجعلنا لا, لا لا لا لا ندري والله لا أدري والله لا ندري فواحدة فينا بس مثلا في الجنة تقول يا رب إحنا كنا بنجلس مالبس كل يوم نيجلس الست دي بتعود تنسي وتعمل فينا الله يسامحها وكذا وكذا وكذا بس هنشوف بقى تقولي سبحان الله يا رب العالمين أم احنا بقى مش تكوني في الجنة بس تقولي يا ربي بس أنا يا ربي معايا في الجنة ندخل معي وندخل بشباعة يعني ندخل زمرة زمرة سبحان الله إذن محتاجين للأخوة في الله محتاجين إننا نرتقي في الله محتاجين اننا نشوف بعضنا في الله لان الامر ده قل وصدق قل والأخوة في الله دي الجميلة قلت والحب الصادق اللي بتنتظري بتنتظري يوم قريب عشان ظل عرش ربك يعني سبحان الله الواحد في ناس مثل ما بيراهمش لكن يشهد ربي أنه يحبهم في الله والتقى فيهم في الله ورب ولو ربما كانت غابت المسافات لكن لم ينساهم ابدا لم ينساهم في الله عسى ربي أن يكون في يوم قريب زل عرشي زل عرش ربي نكون كلنا تحت زل العرش فأياب في التفريد فيها أياب في التفريد في هذه النعمة لأن بعض الناس بتفرض فيها لأنه ربنا تري أختك اليوم وغدا لا تريها ربنا تريها اليوم ربنا تنظري الى وجهها اليوم وغدا لا وجهها فاللهم مع سند خدامنا النقطه النقطة الأخرى بناتي من صفات اللي هو الصادق مع الله عز وجل الوفاء بالعهود وما قطعه على نفسي من المواثيق ولذلك اذا وعدت ربي وعد واخلفتيه يا ربي انا خلاص يا ربي خدت على, على نفسي عهدها اعمل كذا وعمل كذا ولم تأتي بذلك الامر أنت تخنت العهد انت قطعت العهد انت لم تكوني صادقه مع الله عز وجل انت كتبت انك غير صادقه مع الله لو كان لك هذا الامر جاء في نفسك جهد جهد مش هتكوني صادقه اين صدقك مع الله فين صدقك مع الله مع وحدك وحدك تقولي يا ربي سبحانه وتعالى ربي عهدك إن بقى خلاص هتغير وحاجات كتير في حياتها تتغير وانا ربي عهدك يا رب عهدك يا, يا رب ان هتغير عهدك يا رب من همسك لسان عهدك يا رب من هزيد كذا عهدك يا رب من المصحف ذا يكون كل يوم ولد كذا عهدك يا رب من إن همت كل يوم ايه من كتاب ربي كل يوم ايه قراءه او تفسيرا او حفظا او ايه واحده كتير عليك ايه وبعد كله تجد عهودك نقضت خلي بالك العهود ده مش بيك ده الناس تمين وسموهم ربي منافقين أسأل ربي أن يحشرنا معهم إذا كنت تريد أن تحشرني مع المنافقين قد عهدت مع الله عز وجل إذا كنت تكوني سبحان الله لذلك احبائي أحبائي شديد أمر الكذب شريف هذا هل الكذب كله حرام هنا سؤال. ولو إن الوقت. ودلوا تعرفين كويس جدا. ما شاء الله. طيب هل الكذب كله حرام؟ طيب في الكذب عشان بس نفهم في حالات. ثلاث حالات في الكذب. قيل بالنسبة للأمر الأصل في الكذب فيه يعني عشان نقول بس نجمل الأمر. كل الكلب المباح في كل المباح سئس جاءت النصوص في ثلاثة امور جاءت النصوص ثلاثة الأذان الماء الدبقة جاءت النصوص في ثلاثة امور في الحرب لأن الحرب خدعة ومقتضياتها تستوي في الخدعة إن إحنا ده يكون فيها تستوي التمويه على العدو في هذا الأمر جايز الثاني في الصلح بين المتخاصمين الاثنين متخاصمين حيث إن ذلك يستدي أحياناً أن يحاول المصلح تبرير أعمال كل الطرف وأقواله مما يحقق إيه؟ آه يزيل أسباب الشقاق يعني وأما الثالث في الحياة الزوجية في الحياة الزوجية أما في الحياة الزوجية حس يحتاج الأمر أحياناً إلى أن تكذب المرأة على زوجها يعني تكذب يعني عشان بس الأمساء ما تاخدش كل المسألة مطلقة أو يكذب الزوج على زوجته ويقفي كل منهم على الآخر ما من شأن أن يغلي الصدر يعني أنت... يعني مثلا اتغاضى مثلا حمال تصرف اتغاضى منه جدا جدا اقول لك انت عايزة انت عايزة تعميني فيه عايزة تقنقيني دلوقتي اقول لا يا حبيبي ابدا ده الامر بسيط ربنا يعني انت كده الوقت ده دا لقلبك مليان غير صحيح يعني لكن كذبتي عشان ايه آه. أن من شأنه ان يغر الصد او يولد النفور او يثير الفتن والنزاع والشاقات بين الزوجين كما يجوز ان يزوف كل منهم الاخر من الكلام ما يزيد الود بينهما ويجعل نفسه تسعد ويجمل الحياة الزوجية وإن كان ذلك يعني في الم... هو الكذب المباح وقد جاء كل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال لك إيه ليس لك الجمل أصبح بين أثنين فقال خيرا وعن أمك رضي الله عنها قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق يرقز في الكذب إلا في ثلاث الرجل يقول القول يريد به الإصلاح ورجل يقول في الحرف والرجل يحدث امرأة هو تحدث ذوجه كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ايه مسلم ولذلك كان في هنا يعني سبحان الله يضرب في ذلك مسائل كتير جدا جدا ان بعض المسائل بعض بعض الاشخاص يعني يمكن في حديث اللي هي افكاد ده إن بعض كان في رجل كان يتزوج وكثير يعني ويطلق يعني ف أسى أنت دبت يعني الله أكبر الله أكبر مع ولا تدع مصيبة من يمنا ولا تجعل الدنيا أقرب عمنا ولا أمنا ولا صدقا عنا إذا مننا ولا خافقا ولا حنا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه سلم كثيرا سلام عليك محمد